ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقه والمنخنقه والموقثه والمتردية والنطيحه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 اللَّهَ الله غفور رحيم يسألونك مَاذَا ماذا لَهُمْ لهم قل لَكُمُ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين, مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا, إذا اتيتموهن أجورهن محصنين, محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان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 وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم, أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا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 واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا واتقوا الله إِنَّ الله عليم بذات الصدور يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط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 وعذرت موهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرا عنكم لا اكفرا عنكم سيئاتكم ولا ولا جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم إيثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا, ونسوا حظا مما ذكروا به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 والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم اذكروا عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم كُمْ وجعلكم ملوكا فِي ما أَنْبِيَاءَ يؤت مُلُوكاً من العالمين مَا لَمْ يُؤْتِ أحدا مِنَ الْعَالَمِينَ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 فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين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 واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قربا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يتقبل مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قال قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا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 نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله يتوب عليه إِنَّ الله غفور رحيم أَلَمْ تعلم أَنَّ الله له ملك السماوات وَالْأَرْضِ يعذب من يشاء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 وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إِنَّ الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا انزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك, فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا, مصدقا لما بين يديه من التَّوْرَاةِ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 ومن يتولهم منكم فإنه مِنْهُمْ منهم اللَّهَ الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون, يقولون نخشى أَن تصيبنا دَائِرَةٌ فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم هبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين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 انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه الذين يقيمون ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله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 قل يا أَهْلَ الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إِلَيْكُمْ وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وحسبوا الا تكون فِتْنَةٌ فعموا وصموا ثُمَّ تاب الله عَلَيْهِمْ ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون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 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه متخذوهم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 عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم وان تسالوا وان تسألوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عف الله عنها والله غفور حليم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 فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان, ذا قربا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان, فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين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 واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا قَالُوا آمَنَّا واشهد بِأَنَّنَا مسلمون إِذْ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا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 ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا انزل علينا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون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 فإني أعذبه عذابا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا من العالمين وَإِذْ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء على كل شيء شهيد إن تعذبهم فَإِنَّهُمْ عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم